بسم الله الرحمن الرحيم اَلَا إِنَّ حِزْبَكَ أَنْتَ بِخَيْرٍ لَّك وَلَهُم مَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْتَمُونَ الْمَوْتَ قَبْلَ الْقُرْآنُ فَإِذَا رَأَيْتَهُ هُوَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ إن في ذلك لآيات قوم يسمعون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض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 ف كانَ عبُضُ وَإ كانََستَع إهدَِ الصاطَ المُستَطين صطَ الذيينَ أَعَتَ عَلَهِم غَيل النَغُّ بِعَم قير